شكوى يحملها الفجر إلى العتمة والنور إلى الظلمة والفرج إلى الشدة إنها شكوى شكوى وإنما نشكو بثنا إلى الله لك الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرا لك الله يا أمة المسلمين ألم تلحق الركب يا حائرا فلالله أكبر في كل حين وآياته في الدنى ظاهرا فلا الله أكبر في كل حين وآياته في الدنى ظاهرا بكيت على أمة في التراب تدوس على خدها العاهرة، بكيت على أمة في التراب. تدوس على خدها العاهرة، تهاب الجميع وليس تهاب، وتهتز في خطوها عاثرا. تهاب الجميع وليس تهاب وتهتز في خطوها عاثرا تطاريد في الشرق لمح السراب فتلقاه كالمزنة العابرا تطاريد في الشرق لمح السراب فَتَلْقَاهُكَ الْمُزْنَةِ الْعَابِرَا وَتَتْبَاعُكَ الذَّيْنِ عُرْبَ الْخَرَابَ وَتَنْسَى مَآثِيرَهَا الطَّاهِرَا وتتبعك ذيل عرب الخراب وتنسى مآثيرها الطاهرة لكن الله يا أمّت الذاكرين. اما زلت في غييك سادرا لكن لا هو يا امه الذاكرين اما زلت في غييك سادرا الى الموت هي يا سنحمل العين ففي ارضنا ثله غادرا إلى الموت هيا سنحمي العرين ففي أرضنا ثلة غادرا رجال بشيشان لا الرجال يخوضون حربا على الكافرا رجال بآفغان لك الرجال يخوضون حربا على الكافران يمدوا لهاماتهم كالجبال وها ما تأعدائهم صاغراً يمدون هاماتهم كالجبال وها ما تأعدائهم صاغراً أي أمة لا تسمع للنباح يقولون حرب الهدى خاسرا يا أم لا تسمعي للنباح يقولون حرب الهدى خاسرا قديما ببادر تعالى الصياح وغليبت الفئة الصابرا قديما ببادر تعالى الصياح وغلبت الفئة الصابرة. بل لله جند تداوي الجراح تنزل بالقدرة القادرة. بل جند تداوي الجراح. تنزال بالقدرة القادرا وذا الليل موعده في الصباح ستمحوه أنواره الباهرا وذا الليل موعده في الصباح ستمحوه آن واره الباهرا، لكن الله يا أمة المؤمنين. بخير دروب الهدى سائرا لك الله يا أمة المؤمنين بخير دروب الهدى سائرا فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرا فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرة فإما من الله نصر مبين وإما إلى الجنة العامرة تم هذا العمل باستوديو أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. الإخراج والهندسة الصوتية محمد الفرشان أبو عبد الملك